وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَصْوَاتٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ ومما تَعْبُدُونَ, ومما تعبدون من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 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن على لا يشركن بالله شيئا ولا شيئا ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين